نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما ماء فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحيان أو أمواتا وجعلنا فيها رواص يشامخات وأسقيناكم ما فرطت.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 اذل للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمن